الوحدة السادسة وسائل النقل والمواصلات الدرس الأول في الموقف واحد الذهاب إلى المجلس الوطني من فضلك هل يمكن أن تدلني على مبنى المجلس الوطني؟ إلى أين تريد أن تذهب بالضبط؟ إلى المجلس الوطني القديم أم الجديد؟ أريد أن أذهب إلى المجلس الوطني الجديد هل هو بعيد عن هنا؟ نعم بعيد عليك أن تركب الحافلة أو أن تأخذ سيارة أجره من أي جهة تأتي الحافلة لو سمعت؟ الحافلة تأتي من الجهة المقابلة أعبر الطريق لكي تركب الحافلة من الموقف أين سأنزل من المحافلة؟ انزل من الحافلة في الموقف الخامس